Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalna nuchan ila qawmihi Ananذir qawmaka min qabal en yatiya hum Azaabun alim ya qawm inni lakum nathirun mubin نعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إِذَا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فيه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 يرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكم أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا ترجون لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خلقكم أَطْوَارًا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 لَهَتَكُمْ وَلَا جَذْرٌ وَدٌّ وَلَا سَوَاعٌ وَلَا يَغُثُّ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا وَقَد ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل حي الى انه استمع نفر من الجن فقولوا سمعنا قرآنا عجبا